ك الذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة وأكثر أمواله وأولادا فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتوا بخلاقكم فاستمتعتوا بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم كما استمتع الذين من قبلكم 119. وخذتم كالذي خاضوا أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك هم الخاسرون